وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا تنتهوا لنرجمنكم, لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم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 منم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون